بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدهن واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا, ولا يخرجن إلا بفاحشة مبينة وتلك حجود الله ومن يتعد حجود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا دوي عدل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 وإن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاك حل فأنفقوا عليهم فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورا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 وسرسى وكاين من قريه نعتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نقرا فذاقت ومال امها وكان عاقبه امها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا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 ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار، يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار. في أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض لهم يتنزل الأمر بينهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير اللَّهُ يُحِيطُ بِكُلِّ شَيْءٍ إِنَّهُ